الحمد لله وكفى وسلام على وديل الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآيال بيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام المسألة المهمة جدا مسألة العوذر بالجاهل وختاما لهذه المسألة وقد أتينا بالأدلة لمن قال بالعوذر بالجاهل والأدلة لمن قال بعدم العوذر بالجاهل وبعد ذلك ختاما قلنا أنه لابد من فهم بعض المسائل والكلام عليها التحقيق في هذه المسألة أولا يظهر في أن هناك مواطن اتفاق بين الفريقين ومواطن اشتراق وحقا هذا يضيق جدا الخلاف مدام هناك اتفاق فهو يضيق دائرة الخلاف في هذه المسألة لا بد من أن نعلم إذا تكللنا في مسألة الجهل نقول نوع هذه المسألة المسألة المجهول بها المسألة التي جاهلة بها المرء نوع هذه المساله المسائل تنقسم الى قسمين مسائل ظاهره ومسائل خفيه مسائل ظاهره ومسائل خفيه ولحق ان المسائل الظاهره اجمالا هناك محل اتفاق محل اتفاق ومسائل الخفيه هناك محل اتفاق اجمالا اجمالا عند التفصيل تترد هناك بعض اختلاف على التطبيق يبقى المسائل الظاهره منها المسائل اللي المعلوم الدين بالضروره مسائل ظاهره من المعلوم الدين تجد هنا محل اتفاق فيها محل اتفاق على أنها لا تحتاج لقمد حجة ولا إزالة, ولا إزالة شبهة ولا أيضا الكلام على التفريق بين النوع وبين العين في مسائل معلومة الدين بالضرورة وهذا هذا يكون توسط بين هذا محل اتفاق هنا في هذا الباب وليس كليا لا يمكن أن تأتي به كليا لكن على الغالب فالمسائل معلومة الدين بالضرورة يعني هذه كمساءة خلاصة فيها بالتمثيل لها محل التفاق لا تحتاج إلى قامة حجة ولا لإزالة شبهة وإذن ليس فيها تفريق بين النوع وبين وبين العين المسألة منطبقة على الشخص ذاتي لكن هو عند التطبيق والنظر والتطبيق فإذا سألت ما هي المسألة الظاهرة قلنا معهم بدي بالضرورة فتراهم الذين يقولون بعدم العوض الجاه يقولون كل مسائل ربوية مسائل الظاهرة عندهم كل ربوية مساء الظاهرة اللي هي حتى أصول الايمان واركان الايمان كلها مسائل ظاهره والحق انك لو قلت طيب اذا قلنا كل مسائل الربوبيه مسائل ظاهره كما تقولون القدر من الربوبيه فهنا الان مساله طبع عدم الايمان بالقدر كليا علنا ان هذا لا يمن لانه ركن من اركان الايمان لكن الذين يقولون القدر كالجبريه وكان وكان القدريه يعني هؤلاء بالنسبه لنظرهم الاعور بالنسبه للقدر يكفرون طبعا المامش ابن ثمية في الفتاوى نقل عن الأئمة قال هناك اضطراب في, في, في الحكم على أهل البدع هناك اضطراب في الحكم على أهل البدع كان قدرية والجهمية والمهتز فيها أخوان يعني لا تأتي بالجسم تقول والجهمية كلهم كفر واحمد كفرهم حترد أصلا الكلام في بعض العماء حتى ابن ثمية نفسه يقول لو قلت بخولكم للجهمية لكفرت لكنكم عندي جهال الغرض المقصود بأنه يعني اختلف العماء في ذلك فهذا القدر يعني إذا قلنا أنهم يؤمنون بأن الله على يعلم ما كان وما يكونوا مناكمة لو كان كيف سيكون لكنهم يقولون لا يصلط على أفعال العباد لم يخرج أفعال العباد قال تكفر كل المعتزلة مثلا في هذا الباب كل القدرية كفرة كل الجبرية كفرة مسائل طبعا لا تلي فيها اتفاق بحال من الأحوال وهي من المسائل الربوبية وهي من المسائل الربوبية لكن نقول نقطة الاتفاق هنا المسائل معنومة من الدين بالضرورة كختم الرسالة كتوقيل الله للفعلاء وأيضا تعظيم الله للفعلاء في هذه المسألة التي سيأتي سردوها بإذن الله في هذا الباب طيب إذن المسألة الأولى مسألة المسألة الجا... نوع المسألة المجلون بها هي مسألة ظاهرة مسألة خفية فإن كانت مسألة ظاهرة فبلا وطبعا ليس اتفاقا كليا كما قلنا الجمهارة على ذلك من المسألة إجمالا المسألة الظاهرة تحتاج إلى قمد حج ولا إزالة شبهة وأيضاً ليس فيها تفريق بالنوع بين العين ولو أتينا بشيء ظاهر جدا سب الله فسب الله هنا من المسائل الظاهرة سب الله تكذيب الله عدم توقير الله ده لفعله. فهذه من المسائل الظاهرة يعني أي أحد يسوب الله كفر كفراً عيناً ما في تفريق بالنوع والعين ما في أيضاً لا تفريق بالنوع والعين ولا أصالةً يحتاج الأمر إلى أخامة حجة وأزلت إيش؟ وإزلت شبهة أبداً هذا الباب باب يعني متفق عليه فالذي يصبح بالله بالإجماع كافر الذي ينتقص مقادر الله بالإجماع كافر هذه من مسائل الظهيرة مسائل الظهيرة مسائل النوع الثاني مسائل خفية المسائل الخفية كبعض مسائل الصفات كبعض مسائل السفات. فهي مسائل خفية يعني مثلا تكلمنا عن مسألة العجب شرايح قد, قد انكرها ولم يكفره أحد صحيح؟ في قراءة قول الله الرفع العلاب أنا بل عجبتوا لا بل عجبتا بقراءة بل عجبتوا آسخروا قال لا عجب الله هنكروا صبهم مسألة الله الرفع العلاب فهذه مسائل من المسائل الخفية, الخفية. بعد آيات السفاء أيضا خلعات في الصرف هذه مسائل خفية لما قال شيخ محمد بن عبد الله في المسائل العطف والصرف هذه مسائل خفيه فهذه هذه باتفاق يقدر فيها هم يعذرون ولا ما يعذرون اللي قالوا بعد ما اخذوا مثال قالوا يعذر بها بالنظر لنوع المساله عذروا يعذرون اهو في المسائل يبقى هي محل اتفاقه الان يبقى في مواطن اتفاق ومواطن اشفاق وهذا يضيق جدا الخلاف هذا يضيق جدا الخلاف المسألة الثانيه اذا تكلمنا عن الجهد والعذر بالجهد يبقى عن نوع المجهول بها الثاني حال الجاهل حال الجاهل حال الجاهل ننظر في حاله هو يعني هو هل هو أصالة في المحل الذي هو فيها يعني نشأ ببادية بعيدة حال الجاهل نشأ ببادية بعيدة أو أنه في, في, في دار لم يتوسع فعل العلم من احوال لما انتشر في دار كفر يبقى حال حال الجاهل مؤثر وحال الجاهل المؤثر انه ايه لو نشا ببدايه بعيده نشا ببدايه ده باتفاق, باتفاق الجميع يقولون لو نشا ببدايه بعيده يعني لم يصدر الاحكام لو نشا ببدايه بعيده مثل مثل ما قال فينا وسلم في حديث حذيفه عندما قال ياتي زمان عن الناس لا يضر الا صلاه ولا صيام الا لا اله الا الله فقال له صلة、وهل تنفعهم الله بالصلات ولا صيام ولا زكاه ولا حج قال تنجي مياسه تنجي مياسه تنجي مياسه ميا ميا الا أدغال أدغال لا يعرف إلا الشجر والقرود والنمور وما يجلس مع ما يعرف شيئا لكن سمع أن الإسلام من قال لا اله الله فهو في فقال لا لا لله فمناش أبادية بعيدة هذا يعظر بجهر. بجهر بالتفلق يعظر بجهر أو كان في دار كفر في دار كفر ولم يصل إليه ولم يصل ولم يصل إليه الدعوة الإسلام الصحيحة في دار كفر وخافية المسائل الكثيرة عليه فهذا أيضا هذا حل حل ال ال ال الجاهل هذا يعظر بجهر أو كان في بلدة لم ينتشر فيها العلم ولم يكن فيها العلماء ولا طلبة العلم وعم الجهل فيها عموما فهذا أيضا على الأولى باتفاق أنه يعظر بجاهل وطبعا هذه مسألة نسبية مسألة أنه يفضل كفر في دار ينتشر في العلم, ينتشر في العلم. مسألة الأزمنة والأمكنة مسألة إيش؟ نسبية ليس لها قالب واحد تقف عنده لكنها مسائل نسبية لكن أيضا نقول بأنه نظر إلى حال الجاهل مهم جدا في هذه الأبواب طيب من المسائل المهمة جدا التي تتيسل علينا الخلاصة في القول الذي يجمع القولين هو الكلام على أقسام الجاهل لأن هذه ما زلنا نبين في هذه المسائل أن هناك مواطن إيش مواطن اتفاق مع وجود مواطن افتراق لنضيق مسألة تضييق الخلاف جدا في أقسم الجهل جهل ناشر عن إيش عن إعراض هو أعرض أصلا جاءه العلم وتوصل له ليسمعه ليراه ليبلغه ليبين له وهو يعرض فهذا ليس بعذر باتفاق جهل الإعراض باتفاق لا عذر فيه لأنه الذي أغلق على نفسه هذا الذي ما أراد الخير قال الله نالفعه فأما ثمود فهديناهم ها فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى والذين كفروا عما أنذروا معرضون جهل الإعراض باتفاق لا أعذر فيه جهل الإعراض باتفاق لا أعذر فيه الجهل الإسلامي والجهل الناشئ عن إيش عناد وهذه جهالة الحق أنها جهالة لأننا نقول لا يعاند إلا من علم بلغته علم لكنه عانت عنده عناد عناد جحود وزحد بها واستقانتها فصم ظلما وعلو فرعون والنمرود وكل هؤلاء فهذا هذا جهل لا يعذر به صاحبه جهل العناد لا يعذر به صاحبه كما قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم اكمله وان فريقا منهم ايه لا يكتمون الحق وهم يعلمون هو يعلمون لا يكون الا عناد فهذا يؤذر لا يعذر بجهله هذا جهل يعني عناد بالاتفاق لا عذر له في ذلك الثالث وهو محل الكلام فيه وهو الجهل الجهل الناشئ عن عدم عدم البلاغ الجهل الناشئ عن عدم البلاغ فيه أيضا موطن اتفاق وافتراق كيف إذا, إذا لم يسمع لم تبلغ الدعوة فهذا محل اتفاق وما كنا معادمين حتى نبعث الرسول باتفاق للطافتين باتفاق يؤذر يؤذر لأنه لم تبلغه الدعوة لم تبلغه الحجة الثاني وهذا محل النزاع بلغته ولم يفهم ولم يفهم مثله يبقى تحقير مناط كيف تبلغ بلغته ولم يفهم ولم يفهم مثله يقولون الفهم غير ايش في المراضين المسألة دائرة على السماع لأنذركم به ومن ومن بلغ تتلع عليهم آياتنا فقالوا وإن, است... وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله فقالوا الفهم غير مراضهم والصحيح الراجح أن المسألة إيه المسألة عندنا م... دي محتملات ماشي. على هذه الآيات التي يستذل بها على, ن... على أن الفهم ليس شرطا بأنها من إيه من المحتملات لكن كيف كيف وقد قال الله تعالى وما كان ربك ليضل قوم قوما بعد بعد ان هداهم بعد اذا داهم حتى يبين حتى يبقى حتى لهم ما يقول ولذلك المراه جاءت للنبي سنوات طوال لا تصلي ولا تصوم بسبب الاستحاضه عدتها ايش حيضا حذاء منها قال للنبي انما ذلك عرق اغتسلي فاذا اخبرت حضرتك في ايش فامتنع الصلاه فاذا لا وصلي ولم يأمرها ها في القضاء دي السنوات لم تصلي تصم تحسب ان هذا حريته ولم يأمرهم اصلا بالقضاء فالحق بان المساله هنا الذي بلغ لما بلغ عذره لم يبلغه أو بلغه لم يفهمه ولم يفهمه مثله هذا التقييد مهم جدا لان ممكن نقول لم يفهم وايش ومثله عنده الاله التي عند هذا ولا فهم انا بعيدا المساله على النظير اذا كان يفهم مثله لا يعتبر بقولي والناس يتفاوتون حتى العقل يقول بذلك الناس يتفاوتون في الفهم والتبين الناس يتفاوتون فلذلك نقول لم يفهم مثله فان لم يفهم مثله ولم يفهم الحق هنا العذر قائم العذر قائم لان الله قال وانزلنا ايه كذكره لتبين للناس لتبين قال الله لا تحرك بلسانك تعدل به إننا جمعة وقرآنة فإذا قرأناه باتبع قرآنة ثم إن علينا بيانة خذ الأقوى من ذلك أما قلنا سلم لوفد عبد قيس قال أمركم بالإيمان بالله وحده قف بلغهم ولا ما بلغهم ها بلغ لكن أراد للسلام أن يفعل إيش الوظيفة السنية لابد أن تأتي إيه البيان أتدرون ما الايمان بالله وحده شهاده ان لا اله الا الله بالخمس المغلم الى اخر الحديث لكن بين لما بين بين بين فالحق ولا من البيان لا بد من ان يعقل فلا بد من العقل والفهم عن الله رسوله ورد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ديننا هذه المساله هي محل الاختراق هنا محل الاختراق هنا في هذا الباب بإذن هذا المسألة التي نتكلم عنها في أقسام الجهل هناك مواطن اتفاق جهل الإعراض جهل الإناد مواطن اتفاق والجهل الذي يكون عن عدم البلاغ مواطن اتفاق لكن الكلام في النزاع بلاغ دون إيه دون بيان المسألة الفهم يفهم, يفهم حجها وما يفهم يفهمها مثل هذا الراجح الصحيح في هذا الباب من ذلك أيضا كما قلنا في تحقيق المسألة الظاهرة ومسألة الإيشرة والمسائل هالخفية لبايداً الخلاصة في هذا الباب بأن لنا أن نقول بل أقوال التي جاءت عن محمد عبدالهار رحمه الله عن ابن عن الشفعي عن أحمد في العذر وعدم العذر الأقوال التي جاءت عذر وعدم عذر فعن نقول نعم وهذا حق لأن هذا له مواطن وهذا عيش له مواطن فهناك مواطن اتفاق ومواطن افتراق مواطن اتفاق في المسائل الظاهرة مواطن افتراق في المسائل اتفاق في المسائل الخفرية بعض المسائل هنا تحقيق المناطب بعض المسائل لم يدر يعني الإسقاط هنا هل هي ظاهرة أم لا لأنهم طبعا يرون أن كل الرضوبية مسائل ظاهرة جيد وأيضا مسائل الجهل جهل الإعراض الجهل العناد مواطن اتفاق الجهل الذي لم يبلغه أصالة عن عدم البلاغ مواطن الاتفاق الافتراق والنزاع بلغت لكنه لم أه... أه... أه... لم نحث لما... لما... تبين له فهو لابد من البلاغ مع التبين لابد من البلاغ مع التبين طيب يبقى الخلاصه لو كنا في مسائل, مسائل اتفاق نقول توقير الله وتقير الرسول صلى الله وسلم ادي مواطن اتفاق عدم توقير الله وتقير الرسول صلى لا تبحث فيها عن قبص حجه زي شبهه لا تبحث فيها على نوع معين بحال من احوال والدلاله من الكتاب احنا الحمد لله بنستدم اولا ثم نعتقد في حديث الركب تكلموا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم على اصحابنا ارغب بطونا عند اللقاء فذهبوا الى الرسول قالوا والله ما هو الا حديث الركب المساله فقط ثمر في الليل والثمر في غمز ولمز بنفسه هذه مسألة لا تحج لها حجه ولا ذات شبهه ولا نوعيه والدلاله على ذلك ايش قال الله جل في علاه مبينا ان ما تكلم لما قالوا والله ما هو الا حديث الركب قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم الايات قال قل قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان فأثبت الإيمان وإثبت الكفر ولا كلام في هذا الباب على أساس أنه لا نوع ولا عين ولا خمس حجة ذا كافر كفر يخرج من الملة في لحظته قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد بعد إيمانكم وأيضا سبب الله وسبب رسول كفر. لا لا يحتاج لا سفي الدين ايضا يدخل في هذا الباب طبعا المت المت اخرون كابن عابدين وابن عابدين سرقوا يقولون الاحتمال وارد والطبعا الاحتمال وارد يبقى الشبهه ولدت يبقى لابد ان تحتمل المسلم على ايه احسن الظن ولو 1% لان الاحتمال وارد هو بيسب بي... ديانته مش بيسب دينه يعني بيسب ديان طريقاته تطبيق الدين زي كده المرة لما تتجنى على زوجها تقول الشرع اللي انت جايبه ده انا ما باملوه شبه انا ما مش فهم الشرع يعني هو بتسب الديانة مش بتسب نفس الدين ليس ذات الدين بالاحتمال لك الحق سب الدين ايضا معنوم بالدين بالضرور سب الدين ليس فيه خمس حجر زي ولا فيه منها عين سب الدين يعني ما توقيب الله اللي ما لكم لا تركيون الله بقار وطبع انت ترى في بلاد من الش... في الشام يعني عندهم عوضوا بالله كالماء البارد كلمه البارد سب الذات الالهيه كلمه البارد في بعض مناطق في الشام كلمه البارد لا يقال في بيست يا ولادي دي قله ادب لا لا ده كفر مبين هذا كفر مبين فده لا يحتاج اقامه خامس ولا ازاله ولا ازاله شبه من ذلك ايضا احنا, إحنا كان لابد نذكر اخوه بان ان تقسيم الدين لفر اصول وفروع لاختلاف الأحكام هذا بداع عليه لا يعرف عن السلف بل الأصول والفروع كليتا شيء واحد والحكم واحد فالعذر إذا كنا بالعذر يبقى العذر في الأصول والفروع لا يقال العذر في فروع دوننا الأصول لا القول واحد وذلك في هناك مسائل في الفروع أظهر من مسائل في الاعتقاد كالصلاة مثل جا يكفر ودي من الفروع على من الوصول هيا من الفروع خلاف الفقه في كوف ترك الصلاة خلاف فقه هو معلوم طيب انكار ركنه من أركان الإسلام أو انكار جزئية من ركنه من لو قال احنا علينا ثلاثة روضة بس فقط طبعا هذا اللي لم يكن ايه نشأة في عبادية بعيدة بمعنى ذلك أقول حتى المسائل الظاهرة نسبية المسائل الظاهرة نسبية من فوق يبقى نقول بأنه إنكار روكتون وركاء الإسلام في بلد إسلامية ينتشر فيها الدعوة طبعا بلد إسلامية ينتشر فيها دعوة أغلب بلد الحمد لله ينتشر فيها الدعوة أيضا من ذلك ادعاء عدم ختم النبوة الرسول ليس هو الرسول الختم كمان قضيانية أو البهائية الذين يقولون بإيشه باحمد غداء ماذا نوع نوع من خاتم الرسل قال يقول هو رسول من قبل ربي جلت وعلا لأن الله لما ختم ختم بمحمد الأنبياء ختم الأنبياء ماش ختم الرسل شوفوا الشيطان الشيطان يعز هنا الآن حقا ويلعب بالرؤوس لأنه رجع قال محمد رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيش وخاتم النبيين يقولون أنه لا يستخدم خاطئ من الرسل. فمن قلب ذلك فقد كفر هذا لا يحتاج إلى خمط حجة فهذا شبه الذي يقول بأن من عبد اللات والعزة ومن عبد بوزة ومن عبد الشمس والقمر يصح له ذلك وينظر في حسناته وسيئاته هذا معنوم بالدين بالضرورة هذا بانتفاق لا يحتاج لأقامة حجة ولا لذلك شوف ما يحتاج يعني لو واحد قال سمع واحد بيعبد الله والعزة الآن يقول له أنت يوم القيامة الله يعلى سيزن حسناتك وسيئاتك فإن غلبت حسناتك على سيئاتك فأنت إيه؟ لا هذا خلاص هذا ليس مع أبو الجهل هو تحت أبو جهل هو تحت أبو جهل في هذا الباب فالحق بأن نقول هذا معنوم بالضرورة معنوم من الدين بالضرورة ايضا انكار القرآن او القول بأن القرآن محرف الذي يقول ان القرآن ده قرآن شعري جاهلي او القرآن هذا اتى به محمد وقرآن هذا محرف فهذا انتهى امره انا معهم بديم الضرورة ايضا انكار اركان الامان كالبعث والمشهور كان الإيمان كالبحث والنشور ان هناك أيام القيامة وأن هناك مثول بين هذا الجبار وأن الله سيسألنا عما قدمنا وما أخرنا إنكار ذلك أيضا نعم بذلك لا يحتاج إلى إقامة حج ولا لزالة إيش شبهة بحال من الأحوال هذا تمثيل في مواطن الاتفاق والافتراق وقد بيهدنا هذه المسألة وإن شاء الله لنا أن نقول الخلاف ضيق جدا الخلاف ضيق جدا لكن أن نقول يتلاشى في نظر في نظر لكن الخلاف أصلا إيش ضيق جدا فلما الفرقة بين أبناء الدعوة الوحيدة ولما فرقة بين أهل السلف الذين يعني الحمد لله يستنرون بضوء علم السلف ويدحسون عن مراد الله ومراد رسول الله بفهم السلف الصالح فكيف تكون الفرقة بينهم هذا الخلاف ضيق جدا جدا جدا فلذلك لابد علينا أن نضيقه ولا نوسعه نضيقه أن نضيقه ولا نوسعه وقد بينا أن هناك مواطن اتفاق كثيرة جدا كما قلنا في الجهل بالاعراض والجهل بالعينات والمسائل الظاهره المسائل المسائل الظاهره فيها اتفاق ومسائل الخفية فيها فيها اتفاق على انها ايه على انها نسبيه ليس لها قالب واحد هي تقول به هي نسبيه تختلف من زمان لزمان وبين مكان وايش ومكان فتختلف اختلاف الاثمنه ولا امكانه وبيضه نسال الله أن يكون هذا يعني من الله توفيقا فان كان صوابا فمن الله علمه كان من خطأ فمني ومن تخصيري وأستغفر الله على ذلك ناس الله رعلا يعلمنا فعلا فعنا ومن فعنا لمعلمنا ودعنا من يتعلم ويتعبد ذلك بين الناس ان شاء الله المسؤول القادر سيكون مسألة الطول يعفل إخوة كلها في مسائل أصولية معينة سنأخذ قاعدة فقهية عظيمة جدا وهذه القاعدة مهمة جدا ايضا ان الساحة تغلي بها هي قاعدة تعارض الحاضر والمبيح تعارض الحاضر والمبيح ليش؟ لأننا سنرى ونتعرض في هذه القاعدة لمسألة من الأهمية من المكان مسألة التلفيق هذه الأولى والمسألة الثانية مسألة هل الحق واحد أم الحق متعدد أيضا حتري للشطط إما أن يعني النفي مطلقا الكلام به مطلقا وطرى الكل هذا يجرح في ذاك وهذا يجرح في ذاك والوسطية عدود كما سنبين ذلك إن شاء الله في رسوة الخطر ما لنا من المتأول الآن المتأول باب والجاهل باب اخر تدخل فيه حبيبي المتاول مانع التاويل مانع من موانع اسقاط الحكم عينا وان كان في التاويل نزاع ايضا يعني حتى في التاويل في نزاع ايضا نعم لانهم يقول لو جهل عن تاويل فيها نزاع من العلماء لان هم قالوا ليبين لهم يعني يبين لهم بلغتهم الذين ردوا على هذه الايه قالوا معنى قول قول لا نعرف علان فمرسل رسول الا بلسان قومه ليبين لهم قالوا هذا هذا, هذا كأنه تفسير لا البيان انه من لسان القوم يعني يفهمون عليه يعني هم يتكلمون العربيه فيتكلم معهم بالعربيه لا يتكلم بالعجمه فاهم بالعجميه ها ها هذا الذي هذا الذي عندهم لا يعني نقول طب وليه قال بلسان قال هذا ليبين فلا بد يكون بيان لكن يقولون لا ده هو بيانه انه بلسانهم فمفهوم على تفسير بيانه هو هو أنه بلسانهم بلغتهم بلكنتهم مفهوم؟ والصحيح الراجح أنه نقول لا هذا أمر زائد هذا ما, ما ما في لفظة ليدة في القرآن اللي هو فيها, فيها ما فيها من الفوائز حتى لو قلنا بأن هذه الوامر زائدك قول لجعلها ما ربك بظلام للعبيد هم قالوا أن الباء هنا بأيش يعني زائد صحيح كده نقول هذا أي شيء فيه زيادة يكون له بالتأكيد يكون للتأكيد يبقى له معنى من المعاني ليس زائدا زائدا نحويا زائدا في العرب نعم لكنه, لكنه في اللغة لابد أن يكون له معنى من المعاني لو قلنا أزمنا الماضية الناس أحرص على الطلب والحفص على الطلب والعلم إلى أن الناس لا, لا تزهد ولا تتعلم والمشاغل كثيرة والقوارع والصوارد كثيرة ليس أزرهم ليس أزرهم فإذا تيصل له أن يتعلم لما هذا آثم من أقل أحوال في أقل أحوالي يعني. ماتوا مشطر ده, ده صحيح التخليط والتشويش وان يتصدر ده ده مقصود يتصدر الضعافه علميا يتصدر الدعاه ويختفي العلماء ومحاربه اهل العلم هذه مصيبه تعمل أيضا يعني تقوي جانب نقول بعذر جهاد لكن هم يقولون ما في علم بيتنفس وبيقول في تفصيل يا جماعه في علم انتهى الموضوع الموضوع منتهي يبقى الله على جعل حجه فيه النميش قالوا, قالوا لا تسمعوا لهذا القران القران وايه والغو هل هذا صار عذرا لهم عند ربهم لا ديت انتهت هذه مسألة شاقه جدا ما يعلم بحالها الا الله تعالى الله ان يكون وفقنا فيها القول بتحريف القران كفر ليس لو واحد قال القرآن هذا محرف أه يعني فهمنوني بالله عليكم انا ما عم بديني بالضروره مش عم بديني بالضروره لا هو مش ياسيبه ما انا انت خلاص عايز تطير راسه لكن الذي يقول من القران هذا القران محرف هذا كلام لا لا كلام فيه الكلام عن الاب الاسلاميه الان ليس فيها التشويش والتلبيس اللي احنا فيه يعني انت في مصر مثلا لو طلع واحد قال هذا القران محرف والتحريف فيه كثير ودي من كتابه ابو عفراكوش الجني او عمرو بن الحي هذا ما يحتاج الى قامت حجه ولا ذب شبه وهذا كفر من ساعته لابد أن ان يرجع الى الاسلام مره ثانيه والله لم أنا, انا لم أتتبع هذه المسألة لكنهم لو كفروا إذن أقام نسلم على المحضة الردة لأن الله قال وإن عن طائفة منكم ايش فالعذاب عذاب عام في دنيا وفي الأخيرة فالعذاب في الدنيا القتل على الردة والعذاب في الأخيرة النار فهذا ظاهر في النوة يقام على المحضة إلا أن يكون قد إيش قد تابوا وأنابوا إلى ربيه المجنون هنا تبع لأبويه لو كان المجنون لو كان المجنون لو قلنا أبو المجنون كان كافراً فهو كافر مجنون كافر لكنه يمتحن في الآخرة يمتحن في الآخرة لما عقل ناطي التكليف ولو كان أبواه على الإسلام فهو مسلم لأن, لأن الولد تبعاً ليش لأبواه حتى يعرف عنه لسانه والمجنون لن يعرف عنه لسانه يبقى إذن هو في الآخرة يمتحن أربع لهم الحج منه المجنون يقول جاءني رسولك ولم أعقل عنه شيئاً فهو يقول النار كان اختلافها تكونوا برضه والسلام عليكم احسنت انت الاسئله نعم لا تقول يعطل هل لولي الأمر في بعض الحدود الذي يستطيع اقامتها يعني أن ان له ذلك ليس احد يستطيع انه يعطل حد من حدود الله لا لكن هنا لمسائل لمصالح لامور لا يستطيعها كما فعل عمر الخطاب انه شيء ما أقام حد الرد حد الرد حد القطع سرقه عام ايش عام الرماضة. هناك في احتمالات وشوائب وفي يعني هناك امور لا يستطيعها فان كان لا يستطيع نقوله نعم هو الان في ذلك أنه لا يستطيع لا لا لا في اوقات ممكن يقال بذلك اللي هي بعينيها لكن على العموم لا داي เนี่ย كرجل الذي جاء قبل وسلم يخرج من, من ضد هذا رجل اقوام يقرؤون القران فهو تد بقول وسلم يعد لما لما غمز عاد ان ارتد في لذلك اقر انسلم عمر لما قالوا دعني اضرب عينه هذا المنافق قال دعو لا يتحدث الناس أن محمد يقول اصحاب وقال يخرج من ضد هذا اقوام يقرؤون القران فهو هو لم يقتله من اجل لم يقتلوا مسلم للمصلحه زي ما فدي لا تعمم لا تعمم لان الاصط قال يا سلام لعنه في عتمه انت محمد سرقه تقطعت ريشه يا ده فهي لا تعمم الاحاد هذه لها لها المعاذير التي تنخرج احنا قلنا انه لابد يعتقد اصاله الامر اصاله انه ايه مامور شرعا باقامه دين الله وخامه دين الله رفعه ويقر بذلك خدع انا اقيم دين الله رفعه وبعد ذلك يقول هناك هناك العوارض التي منعته من من ذلك هذه امور اخرى كما بينا قبل ذلك في الكلام على الرد على الخوارج تروي الجنون على الإنسان إذا كان المرء تروي الجنون عليه لو كان صغيرا غير مكلف أيبها المسألة على ما وصفه وإن كان كبيرا كفرا وطرع الجنون فهو على كفري في هذا الباب لكنه مات مجنونا الله أعلم بهذا يعني كيف سيكون الله أعلم كيف سيكون حال هذا هو ال... ال... النظر بقى في هذا الباب اللي هو عند القبور وعند هذه المسائل ينظر في مساءة الشركيات اللي عندهم لأن هناك أحد يذبح من القبر وليس يذبح إلا لله يقول هذا لله والذبح لغير الله شرك طيب يا ابني لماذا زبحت في هذا المكان يقول هذا المكان فيه فقراء كثر وهذا المكان فيه أفين لكن لو ذبح يعني صرف العبادة محضة لغير الله لفعلها دي مسألة عويسة لأن هنا أكيد هناك يعني في بلادنا بالذات المسألة وعكة في بلادنا ليه؟ لأن هناك من قال بأن الزرح الغلاء شرك وهناك من يقول ليس فيها ثمت شيء مدام ما يعلم أن الله هو الخالق الرازق المدر وقربة وحاجة يعني وهنا بقى النزاع هنا في مسألة التلبيس ليردوهم لي واللبسوا عليهم قالوا لم يعذروا مضالر في هذا نعم اللي ساب الدين كفر لا تناقشني في هذا الباب واجب عليك تجعله يدخل الاسلام مره ثانيه اه طبعا تذهب بقى برفق وقابلين وتقول له اتق الله انت في خير وانت لغايه ما يهدى قل له ان الله انك خرجت من الإسلام قل له اللي بيسب الدين بيخرج الله وانت واجب عليك انك تدخله الاسلام مره ثانيه احنا رحمه على الناس مش عذاب عذاب لا بد يعني في واحد انا ماشي اتنين عربيتين بص واحد اجيب هذه السيكل بي... ولا ما سيكل بقى. وال وال والسياره بس ده ضايقه بي... بيص... ب... بي... بس تضايق منه في النظره والثانيه رغم النظر فوقف ثبت ديني الثاني انا هموت جريت عليه فقلت له الله قال لي ماشي عم شيخ محمد رسول الله يا ابني الله ماشي عم شيخ محمد رسول الله يا عمي قل لا اله انا بقول لك قل لا اله الله يا لي محمد رسول الله هو فكر بتقول اسمع اسمع انا اريد اسمع منك لا اله الا الله وصلي محمد رسول الله الان انت تؤمن بيها انا بقول لك تقول انت سببت الدين لغايه ما اقول لا اله الا الله انا ما اترك بقى احد خالص مالنا لو تركته الناس بتحسب اقول لا اله الا الله يقول لك انا مزمح محمد رسول الله ويمشي لا هو مازال كافر لابد يقول لا اله الا الله ساب الدين كفر هيسيب تاني يكفر تاني حتى ولو كان حكمنا باسلام حكمنا باسلام طب ما ماشي عايز يبقى انت عايز تدخله النار يا عم اترك هذا الخلق للخالق انت مالك انت هو لانه مش عارف انه كفر اصلا انت ايه خلاص خربت الناس كلها كده كده الناس بالله بقت كده هو طبعا انا اصدقك يعني كلمه ان اهل مصر يعني دايلين بفتره صار فيها يعني في مراجعه فيها كثيره صار فيها نعم نعم اه اللهم صل فيها تلبيس وفيها ما مفاش فيها فصل وحقا ان الجميع يحتار فيها ادي يقضى فيها يا بيعتبره محتكر المنك المنشده ضل مدل يكفر برده طبعا لانه جاء هنا بقى بالتبين ده ببلغه بيبين يا ابني يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم قال 1 2 3 والله قال ومعنى ذلك اللي انت بتفعله هذا معنى كده كلهم شبه شيطان ده خلاص اعرض انت الموضوع ربنا ربنا على قلبه عشان ما هو عمل كده عن محمد قالوا احنا لن نقبل منك انت كذاب ساحر هو دلت اتعامل ما هو نفسه لنا ما قالوا أنت إيش كذاب ساحل كاهن يفرق بين الوائد والله ما هي نفس نفس الخضية لا لا عذر هنا ما فيش عذر ليس عذرا هنا لما هو لم يقبل تبينك له وإخامه تحج عليه عشان أنت تضل مضل لأنك ملتحي على ما يقول وهي صح ما هو ده اللي قيل للنفس قالوا لا لا نسمع لك أنت كذاب كاهن أنت تفرق بين الوائد والله عذرهم الله العالى بهذا انتهى المضوع لا بقى ما لقاش انت الان بلغته بينته ولا لا لا ولا ما لقاش ما هو الشيطان عمال يبين لهم هذا الكلام طب هم اهل مكه وجدوا من ان يعضد كفرهم ومن في يا ابني افهم القضيه عشان تفهمها على على قلبها عيش الآن في عصر النبوه لما جاء انسلم يصف احلامهم الهتهم الشيطان جاي يعيش ايه ايه يفعل فيه والفجر الكفار اصحاب الأموال من ابي جه... كأبي جهل وك كابي وكعوثب بن ربيع الوجهاء أصحاب السلطان ماذا فعلوا ما هو نفس أمر يعددون لهم ذلك أنا فاهم أنت عايز تقول طب الفارق دول كانوا كفر فكفر لكن هذا ما يستمع نقول لك ما دام قد سمع أحد يقول هذا كفر لازم يقف لا لابد هنا لابد ليه لا لأسيام هذا كفر والدليل واحد يعني الآن لو واحد قال البخاري كذاب على قول هذا رجل الدعي الذي قام يخرب الدين ويتكلم برعونه على البخاري هل أنت أصلا تعظوا أحدا بهذا الكلام الناس في مصر بأسرها لما ي... إذا أخطأوا في أحد وجاء ي... يعني يطلب المسامحة فحدث بعض ال... ل... الإعراض ماذا يقول يا أخي يا أخي اللي انت بتعم... إيه وإحنا أخطأنا في البخاري صحيح في السعيد يفكرينه قرآن لا ارتكز في النفوس تعظيم الرجل البخاري هناك علماء يقولون على البخاري البخاري لما ياتي بقى رجل ما, ما, ما غير معلوم الهويه ولا يعلم شيء عن دين الله ولا حتى الوضوء لا والله لا يعرف لا يعرف كيف كيفيه الاستطابه لا يعرفها ولا يعرف شيء على نواقض الوضوء ولا الصلاه ولا صيامه لو اخذت معه بس سالته بقى سالته بعض الاسئله لا لا, لا ترى منه شيئا يعلم هذا يقف امام طالب علم اخره سريعا لكن لا يسمحون ترى عمل ان يقف امام امثال هؤلاء فهو هذا واحد مثال هذا الناس تاتي تتكلم في هذا الباب الا ذكر رجل جاهل, جاهل جدا لا يسمع لا احد خالص غير ان هو جالسش في عشه كما يقولون في حفش واتوا له بهذه الدروغه وهو هو تدين فسمعوا يبقى خلاص نعم ده خلاص معذور انا بقول الان ابني افهم الله يبارك فيك سامع عن هؤلاء فلبسهم فتلب اختلط الأمر عليه فجاء واحد مثل حضرتك مضخن المسألة فقال له قف هذا فيه واحد اثنين ثلاثة والدليل من كتاب والدليل من السنة والمعنى واحد فبين وبلغ وبيين مالوشي انتهى الموضوع العذر انقطع الآن نعم طبعا نحن بننفق فربا مقطوع على شيء خلابارك فيه ويفهم مصره كمان نقول ذلك لو يقول لك مش فهم مصره بانتهى الموضوع خلاص أه أه وهم عرضوه عرضون اقسم بالله بيفهموا والله العظيم والله ثاني الله علا يظهر الحق اننا بنفوه اشهم انظر يعني اهو طيب اه وبعدين بقى يقول لك طب ما هو اهله عندك المسجد عم قبر النبي في المدينه وما هتعمل ايه بقى فيه اه فاهمني ما هو مش هيشكل عليك لما اكون فاهم ده يعني لما قلت له انت بتعمل ايه بتطوف في القبر ليه بس انا عارف انك بتطوف لله وبتاع ده ده مش الكعبه قال لي لا؟, لا ده ده ده انت جهل, جهل مركب قال عن نفسه انه بيطوف للمقبور مش لا مش كعبه ده بيطوف للمقبور ليش قال الله حله قل لي بقى أنت هذا لما يقول الله حل في المقبور هذا عشان كيلا الناس وممشي قولوا يليسي مقبولنه هو ده ده مجنون ده العوامل وكيه مجنون لا مش مجنون ده ايه ده ايه ممتاز هو هذا يعني هذي مسائل مسائل لابد تفهمها لأيه ده ضابط نحن لا نقبل الغلو ليصل به الإنسان للتكفير لعوذ بالله ولا نقبل التميع بتصل بيه الى ايه الى انك لا تعتبر معتبر او شرقي في مساله تكفير الكافر مصيبه كبرى هذه ولا عدول الوسطيه عدول هو خلاص بقى بيقول لله وما بيسبحش الا شيء بس عشان الغرابه الكثر هناك وفاهم كل ما تعرضوا كرناه انا بعدي ذاكر لله الذي يفعله وهو حتى يقول لهم, لهم أصار تندشير أو, أو, أو حتى أنه يعله بعض الإنكرات لكن لو أولدنا أنه راضي حقا وفي من الفعل ما أنه رضى قد خلد الله العالم أن عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية كلاك فربي أستاذ وبي فأنا حتى يخوضوا في, في حفين غير لكن هو ما في أحد يستطيع يقول لأنا لأ رحت, رحت للمقبرة دي وما لقيتش واحد يقول ارزقني يا فلان لا ما وجدت أحدا بفعل ذلك خالص لكن هم جاتين بقى باركة يا رب في الحسين كل بيدعو بيدعو ربنا بيتمثعوا بالحديد يروحوا يدعو ربنا وهذا كلا كثير من الناس بيقع ذلك فعشان بس ايضا ما بقاش في غلو في المسألة وتكون المسألة, المسألة يعني نقع فيما انكرنا على الناس فيه وهو الغلو في المسألة الوسطية عدول اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ورزاكم الله وعنا خير رزاكم ورحمدك اشهد الله الى انت استغفرك وتقولي